وهل أتاك حديث موسى إذ رآ فَقَالَ فقال لأهلهم إِنِّي إني آنست ناراً لعلي آتيكم مِنْهَا منها بقبس أو عَلَى على النار هدى فلما أتاها مودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوى و اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني واقن الصلاه لذكري ان الساعه اتيكم اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع اتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكا عليها و بها على غني ولي فيها مارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها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 قال ربنا إِنَّنَا نخاف أن يفروط علينا أو أن يطرأ قال لا تخاف إنني معكما أَسْمَعُ وَأَرَى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فَأَرْسِلْ معنا فَأَرْسِلْ معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد كئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي كتاب الله يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شكا قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها, ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أويناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من ارونا بسحرك يا موسى فلنبينك بسحر مثله تجعل بيننا تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وعي يحشر الناس صباح فدولاك العور فجمع كيده ثم أدا قال لهم موسى ولهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحبكم بِعَذَابٍ بعذابه وقد غاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر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 قال بل ألقوا فإذا حبابهم وعصيهم يخيل إليه, إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا بيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمَنَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لكبيركم إِنَّهُ علمكم الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا من أَيْدِيَكُمْ فَلَا في أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَا عذابا وَلَا أصلبنكم فِي جُذُوعِ النَّخْلِ أيما أَشَدُّ عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما انت تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يئت ربه مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يئته مؤمن قد علم الصايحات فبلا إكلام الدوَّاجات العليا جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضب لهم, لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دوكا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأول فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى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 فرجع موسى إلى قومه ربانا سفّا قال يا قوم ألم يعبدكم ربكم وعندن حسنا أفتى عليكم العهد أفتى عليكم العهد أم أردتم أيحلا عليكم ورضم ربكم أم أردتم أيحلا عليكم ورضم من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدا بملكتنا ولكننا ولكننا حملنا أوزان من زينة القون فقضفناها فقضفناها فكذلك القسامري فأخو لهم عجل له فقالوا, فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ورا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى نرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا عيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فطبخت ابو من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا نساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي غلت عليه عابثا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لنننسفنه في اليم نسفا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 وَمَن يَعْمَل لَّن يُصَالِحَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ وَلا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا مُقَرَّنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقرب زدني علما ولا قد عهدنا الى ادم من قبل فرسيا ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا فَقُلْنَا يَا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى لك تجوع فيها ولا تعرا، وأنك لا تُؤم فيها ولا توحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأتلا منها فبدت لهما سوءاتهما ورفقاء يخسفان ورفقاء يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصاه آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرو عن ذكري فإن له معيشة طنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم قَبْلَهُمْ قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لكلنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 ولا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنَهم فيه ورزق ربك خير وأبغى وأمُر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا لآيةٍ من أو لم تأتيهم بيِّنة ما في الصُّحُفِ الأولى